وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا امتناء ابتلاء بتيسير المعائم مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب ما تقول يا محمد أشمالي في هذا الآية هذا الابتلاء ما هو؟ تلا حتى يعني على يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى إيه ما هوش القصة؟ قصة قصة يعني سبحانه وتعالى وليكن الله بشيء من صيدتنا يا أيها الذين آمنوا لا بلوا منك الله. بشيء من صيدتنا وعبيدهم يعني من الله من يخاف يعني اعترف على ذلك على يعني حرم على المؤمنين. إيه <تصفيق> صح حرم الله صدي على الم وهم حرم فبتلاهم بصيد ثناه في أيديهم ورماه يعني يمسك الإنسان صيد بيده وبرمح ما اعتجل لسهم ليعلم الله من يخرج غريب طيب من فوائد هذه الآية أن علم الله سبحانه وتعالى على قسمين علمه بالأشياء على قسمين علم بأنها ستوجد وهذا إيش أزلي وعلم بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود ولهذا قال ولي على الله الذين آمن ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه بحكم بالا كثيرة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ومن فوائدها فضيلة الشهادة من أين تؤخذ من قوله ويتخذ منكم فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه ومن فوائد هذه الآية الإشارة، بل فضيلة شهداء أحد، فضيلة شهداء أحد، لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنه، ومن فائدها إثبات المحبة لله، أن الله يحب وجه ذلك. أن نفيها عن الظالمين يجل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم يجل على ثبوتها لضدهم لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الفجار قال فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا وهذا لا شك استدلال جيد فهنا نقول لما ناف المحبة عن الظالمين دل على ثبوته على لمن, لمن كان ضدهم لأنها لو كان منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة المحبة يعني كون الله يحب الشخص هل فيها نقص بالنسبة لله ها؟ لا ولهذا كان أهل السنة أهل السلف يثبتون أن الله تعالى يحب يثبتون أن الله يحب وأنه يحب أيضا كما قال تعالى فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه، ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذة يجد الإنسان في محبة الله لذة لا يتوصف أبدا حتى إن السلف بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دونا عليه بالسيوف الله أقر الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي أليس كذلك وأبناهم كذلك لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم أعظم منهم في هذا النعيم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذة والسرور لجال دون عليه بالسيوف ويدل لهذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة طيب إذن نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله أن الله يحب وأنه يحب طيب هل من الناس من أنكر محبة الله؟ نعم من الناس من أنكر محبة الله؟ لكنه ليس إنكارا تكذيب بل إنكار تأويل. فقال المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب. الإرادة أو الثواب. فمعنى يحب أن يريد أن يثيبهم أو إيش أو يثيب معنى يحبهم يعني يثيبهم وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في الطاعية الأشاعرة يقولون حرام عليك أن تقول إن الله يحب حرام عليك طيب الله يقول يحب المعنى يحب يعني يريد يريد أن يثيبهم أو معناه يثيبهم وقد مر علينا مثل هذا كثيرا وبينا بطلان مذهبهم وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويل الله كذا يا خالد نعم طيب من فوائد الآية, من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وجهه، ها؟ نقول لا يحب الظالمين، وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له، ففي هذا التحذير من الظلم، نعم، والظلم أقسام إما في حق الله وإما في حق آدمي، والظلم في حق آدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض أنواع. لكن كل ظل فإن الله لا يحبه. طيب من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبع بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى من هذا وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه فإذا كان انتفاع المحبة من أجل الظلم فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل ثم ذكر الله فائدة أخرى كم تكون وليمحص الله الذين آمن الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا يمحص بمعنى ينق يمحص أي ينقي وهل المراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصاف الإيمان أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح أو الأمران جميعا ها الأمران جميعا من يقولكم الأمران جميعا لأن لدينا قاعدة سبقت وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فإنه يحمل عليهم جميعا إذن فهو محصهم ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح وينقيهم أيضا اعتبار الخلاصة يعني يتبين بذلك خلاصة المؤمنين ممن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفر وهذا أمر ظاهر وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم نعم إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من ها الذين آمنوا ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة الخامسة قال ويمحق الكافرين يمحق الكافرين سبحان الله إذا نصرهم يكون سبب لمحقهم نعم يكون سببا لمحقهم لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما فحينئذ يعيدون كره مرة أخرى بقتال المسلمين وبذلك يكون محقهم وبذلك يكون محقهم هذا هو وجه الآية وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين بما جنوه على المسلمين من القرح فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة ولكن المعنى الأول أوجه المعنى الأول أوجه أنه يمحقهم محقا حسيا وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل, إيش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم وقول الكافرين مأخوذ من الكفر وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه سمي الكفر يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر ما كان فيه. طيب إذا ذكر ذكر الله في هاتين الآيتين لمس القرح كم فائدة خمسة فوائد خمسة فوائد ثم قال أم حسبتم أن تدخل الجنة بعد لأنها قصيرة. أم حسبتم أن تدخل الجنة أم هنا منقطعة أم هنا منقطعة فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أحسبتم أن تدخل الجنة وقولنا منقطعة احترازا من المتصبة فما هو الفرق بينهما بين المتصلة والمفصلة يجيب عن الأخ نعم ما الفرق بين أميل منقطعة وأمل متصلة؟ متصلة كل وهذه عاطف يعني وهذه عاطف أعني تدعك على الجديد وبعد نبزياده أم متسله الذي يكون بكور أحد العمرين متعقق وبعضه يذكر أم متسله مثل قوله يعني هذا ولا هذا ويذكر بعده بعد, بعد الاستقام حقيقة نقصا ويلي مع الحمد احد الانواع هذا شروط تي هذه بلو بمعنى والمتصل نعم بمعنى بمعنى او المتصل يذكر معها المعادل المتصل يذكر معها المعادل ام المنقطعه يذكر وهذا معنى مقال الأخ كذايس الله يعني الفرق إذا يتصلح بالمثال إذا قلت سواء علي إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وإيش نقول في هذه ها نبتصل لأنها ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أول طيب ام تامرهم باحلامهم بهذا ام قوم طاغون انتبه ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بما نعبد نعم لان امر احلامهم ان يعقرهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاتا بل قال ام تامرهم احلامهم بهذا أم لم تأمرهم الجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون ولكنهم قوم طاغون طيب هنا أم حسبت من تدخل الجنة متصلة أو منقطعة؟ ولكن الجواب ضعيف جدا حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة هي لتسمع صراتها ما تقول الآن؟ منقطعة؟, منقطعة نعم لأنه لم يكرر المعادل ولأنها بمعنى بل أم حسبتم أن تدخل الجنة أي أرلمتم أن تدخل الجنة والاستفهم هنا للتوبيخ يعني هل تضمون أن تدخل الجنة بالاختبار ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الجنة هي ماء المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله لما يعلم لما هنا جازمة والدليل على جزمها أن الفعل جزم الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعده. ونسأل الأخ الذي ورى هل الفعل بعدها مجزوم؟ منو يا شيخ هل وراك اي نعم ولا يعلم اي يعلم ماجزو الفعل ولما يعلم الا كسر يعلم الا كيف تقول مزوم طيب اي نعم نهايه شيخ اي كمل هذا الآن <تصفيق> كمل يعني حرّك بالكسر وأصله ولما يعلم لكن لما كان يبعده ساكنا كسر لأنه على القاعدة التي أشار عليه المالك الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقى إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق طيب قوله لما يعلم لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حريك بالكسر للألتقاء الساكنان هل تأتي لما غير غير جازمة أريد أن السذكر ما مضى هل تاتي لما غير جازمة؟ زياده زياده ايه؟ لما لا لا لما كفا نعم خالد يعني ها طاقه خفيفه ايش؟ غير غير إني لكن تأتي لأي معنى يعني المعنى الذي تأتي تأتي له؟ تأتي جازمها انتهينا منه وتأتي. راح مثال؟ نعم. بندق. نعم تأتي شرطية. تأتي شرطية مثل؟ ثم قام زيد. قام عمه. وأن. ما يبغى نقاطنا. أن ووأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه لبته. طيب. هذه واحد نعم زهير ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليهم هذا الشرطية نعم فما عامت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن ربك أي هنا جاء عمر ربك هذه ثلاثة منأ إلا, إلّا استثنائيّة. إن كل نفس لما عليها. إن كل نفس لما عليها حارف. أي؟ إلّا عليها حارّ إلّا عليها حارّ. أربعة معاني. طيب. إذا نقول لما آمِن الله من الذين جاهدوا منكم نعم. شيخ حسن علي. في قوله سبحانه. خلصا لا طيب. في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهادا. ما نأخذ من هذه شرط قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهاداً عندما يتخذ من به صفات الإيمان والثقة هم الذين يتخذون شهادات هذا يحتمل إذا إذا قلنا من للتعبير أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين يعني قد يتخذ شهاداً من يعني عقلاً جاهز لكنه واقعاً لم لم يكن هناك كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده يعني في خاصه في الجهاد في نعم حتى بالجهاد هذول المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم شهاده ما نأخذ قاعدة عن ده ما ناخذ قاعده عنه. لما دام من, من تحتمل أن ان تكون بيانية ما يمكن ما لازم بعد انها هذه تبعيد نعم الشيخ نستجد بالقول في طرقات طرقات والله لا يوجد بعدني ما شفتني هي هذه قضيه اللي نص صوف لازم في ايات هذه بايده على جسمه نعم الله ياخذ برد يحب من تبعنا ذلك لا والله والله لا كلهم مسين نعم غير يمكن نقول الله نعم يحب منا تبعنا هذا عن <تصفيق> نعم يمكن يتصل بسبب آخر توجب أبو كراهته وبسبب آخر توجب محبته لكن نفي المحبة عن مختلف أقوال يدل على تفوت المحبة لغيره أو لضده أحسن باء. هذا الضد هذا الضد قديم تصل بصفات. هنا لا لكن يتصل بصفات توجب وضع لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبع. يحب الله الشخص من النواحي ويكرهه يكرهه من نور اخر نعم نعم يا ادم شيف. يعني يعني, بعد الناس إيش؟ يعني بعد الناس بعض الناس اللي حسبتهم بعض الناس نعم يقو يستدل في هذه العائلة. وتلك الأيام في في <تصفيق> <جميع>. صحيح <تصفيق> <تصفيق> نعم فينا صحيح نعم هل أخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقول دائما أن المنتصر هي التي يحبها الله نعم لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوة امتحانا لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدارة المستقلة نعم فريقين لكرة القدم، وانتصر فريق على الآخر، استدل أحد من قالوا تلك الأيام من داول الناس. على هذا السزار كلام الله عز وجل ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر، فهل يصح نقول وفي اليوم الثاني بالعكس؟ كذا زهير؟ هنا، فهل نقول نستدل بالآية وتلك الأيام من داول بالناس؟ هنا كيف؟ يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره رضي الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وَلِمَ حِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمِنُوا وَأَمْحَطَ الْكَافِينَ هذا خلصنا منه نعم أخذنا فواعدها ها؟ أخذنا الفوائد المثبت مقدم على النافر المثبت مقدم على النافر هذا اللي نسألنا قال الله عز العز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذه هي الحكمة الرابعة من حكم من حكم مداولة الأيام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحكم الغابعة وَلِنَحِّصَ الله الذين آمُوا يستفار من هذه الآلية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهي الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الظراء ومن إيمانه متهزهز لا يصبر الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات ومن فائدها الفائدة الخامسة محق الكافرين في السفادة من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سببا للنقمة فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى إذا بطروا محقون ومن فائدتها أن الكافر مآله المحق تقوله ويمحق الكافرين وهذا كقوله إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأمثال ذلك كثير ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده لقوله يمحص ويمحص فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخل جنة أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة ولم يحصل ما ذكر وقول حسبتم أيضا أنتم الحسبان هنا بمعنى الظن أن تدخل الجنة وهي دار المتقين التي أعادها الله سبحانه وتعالى لهم وفيها ما لا يعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل مؤمن بها لا بد أن لها ويرجو دخولها وقالوا ولما يعلم ألوا هنا حالية يعني والحال أن الله لا يعلم الذين جهدوا منه ولما تأتي على أربعة أوجف لغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق وهي هنا حرف ناف وجزم ويفرق بينها وبين لم بأن مدخولها مترقب الحصول كقوله تعالى بل لم يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب وهنا قال ولما يعلم أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب وقالوا وَلَمَّا يَعْلِمِ الله الذين جاهدوا أَيْ بَذَلُوا جُهْدَهُمْ في علاء كلمته بالقتال في سبيله والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي فإن علم الله عز وجل نوعان أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وعلم بما حصل بعد حصوله وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ويسميه بعض العلماء علم ظهور علم ظهور أي يعلمه طاهرا بعد أن لم يكن فالمراض بالعلم هنا العلم الشيء بعد كونه ووجوده لأنه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب وقال ولما يعلم الله الذين يجاهدوا منكم قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمتهم ويعلم, ويعلم الصابرين يعلم معطوفة حلا يعلم السابق ولهذا جاءت مجزومة لكن حركت بالكسر للقاء الساكنين يا عالم الصابرين أي الذين يصبرون على ما اصابهم عندكم بالفتح أنا ظننته بالكسر ولما يعلم الله الذي جاء منكم ويعلم هي بس مسكون عندكم اي نعم لا بالفتح نعم ها ولما يعلم الله الذي جاء منكم ويعلم الصابرين فيها اضرب الكسر يدي للجزم عندك يقولوا طي في العام على فتح الميم وفيها تخريجان بعده بعد هذه والثاني لا لا العامة ضد عامه في العام على فتح الميم وفيها تخريجان ثم نصبوا بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك لا تأكل السمك النبل اللبن لا تجتمع بينهما وهو مذهب المصريين أو بياض الصرف وهو مذهب الكوفيين يعني أن كان من حق هذا الحين أن يعرب بعرب من قبله والثاني أن فتحة لباق فتحة التقاء السكني والفعل ملزوم فلما وقع بعده ساكن ساكن آخر احتاج إلى تحريك آخره فكانت الفتحة أولى لأنها أخف ولاتباع لحركة الله كقراءة ولما يعلم الله بفتح الميم والأول هو الوجه وقرأ الحسن وابن يعمر وولوهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزون بلما فقرأ عبد الوارث عن ابن عم وابن العلاء ويعلم بالرفع <تصفيق> لكن القراءة ليس السبعية القراءة ليس ليس السبعية. السبعية طيب يعلم إذن ويعلم الصابرين بالفاتحة ولم ويعلم الصابرين يعلم في الفتح وهنا فيها ثلاث أوجه في الأعراب الوجه الأول أن الواو والواو المعيّة كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن ونقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيها كلها معنى وتقول لا السمك وتشرب اللبن فيها كلها معنى, معنى غير وتقول لا السمك وتشرب اللبن فيها معنى غير والثاني كما نعم لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع ما بينهم فإن اكلت كل واحد فانا اكلت اللبن على السمك على انفراد وشربت اللبن على انفراد فلا بأس اذا يكون السمك واللبن مباحين لكن المحرم الجمع بينهم طيب يلا يا خالد على الظم لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيه النهي عن أكل السمك وجوال شرب اللبن شرب اللبن على نعم على الجزم على الجزم يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن يعني يعني كل واحد ما تشرب, لا تشرب كل واحد ممنوع كل واحد ممنوع سواءا جميعا أو على الفرط. تمام زي .صي ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبرة بأنواعه الثلاثة وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله وفيه صبر عن معصية الله وفيه صبر على على الأقران أليس كذلك؟ ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحبسها. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. فيه صبر على مصيحة الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان ففإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل. لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتمل لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر ولهذا قال الله تعالى وَمَنْ يُغَلِّهِمْ يَوْمَ أَيْذٍ جُبُرَةٍ إِلَّا مُتحرِّفَ لِقِتَالَ وَمُتحيِّزَ إِلَا فَقَدْ بَغَضَبُ مِنَ اللَّهِ صبر على أقدر الله المؤلمة لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عنى ومشقة ففيها أنواع الصبر الثلاثة ويعلم الصابرين في هذه الآيات الكريمة بيان من الفوائد أن أن التمني رأس مال المثاليس نعم طيب فيها أن الصبر رأس مال المثاليس تمني قصي التمني رأس مال المثاليس يعني يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيء. يقول أم حسبتم من تدخل جنة ولما يعلم الله ليجاهد منكم إلى آخره وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني كما قال النبي عليه الص... كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر وإنما الإيمان ما وقل في القلب وصدقته الأعمال ومن فائدها أن الجنة غالية رخيصة غالية لكون ثمنها غاليا لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته رخيصة لأن هذا الأمر على مساهله الله يسير جدا ولهذا تجد الموفق يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخلش فيجاهد في سبيل الله ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو طجره تقوله ولما يعلم له منكم ويعلم الصابرين ومن فائدها أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد لقوله ولما يعلم فلا بد من امتحان أولا لينظر ومنها أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعد يكون علما بالشيء بعد وجوده ومن فائدها أن الجهاد سبب لدخول الجنة تقولكم لما علم الله الذين جاهدوا منكم ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم كلاهما جهاد، بل تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس، وقد إتسوايان، ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، لا بد من وجود طلبة علم، لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح، لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة. لا بد أن نكون ومن ومفيدة هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا. تقوله ويعلم الصابرين. وعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل. فإذا كانت ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل. ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية، لكنه يحتاج إلى مسحور عليه، لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر، ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء بارد في اليوم الحار لا يقال إنه صابر، ليش؟ هذا يلائم طبيعته. هذا يلائم الطبيعة الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة نعم ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم لقد كنتم فالجملة هنا مؤكدة كم مؤكد بثلاثة في القسم المقدر وباللام الواقعة في جوابه وبقد كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوا وكانوا يتمنون الموت لا على الفراش ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله وذلك أنه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على أنهم يريدون العير ولكن الله جمع بينهم وبين عدوه على غير ميعاد فاستشهد من السوشر من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلا وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة كلهم قالوا لا نخرج ولا سيما الذين اتخلفوا في بدر ماذا قالوا يتمنون بذلك الشهادة كما استوشد إخوانهم في بدر نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقول يا ليتنا خرجنا يا ليتنا قتلنا في بدر يتمنون الموت والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله هذا هذا التمن أن يتمنى تقيرا يعني في في في قلبه ما يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فوخبره بما فعل المشيب وهل يعود لا يمكن أن يعود طيب ويكون في الشيء الذي الذي في العصر ولكنه قليل طيب إذن يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر سشلوا فقتلوا في سبيل الله من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه يعني فقد حصل لكم ما تمنيوه الذي أنتم تمنوه حصل لكم وأنتم تنظرون يعني رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساسا وتأمل قوله وأنتم تنظرون هل هي مؤكدة أو مؤسسة أكثر المفسرين على أنها مؤكدة قال لأن من رأى فقد نظر ولكنها في الحقيقة مؤسسة لأن الإنسان قد جرى ولكن لا يحقق ما رأى ما يرى الشيء وغافل عنه لكن إذا رأاه وينظر ينظر إليه تمام قد ركز فهذا نظر خاص أخص من النظر العام نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس لأن التوكيد نوع زيادة التوكيد نوع من الزيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه لكن التأسيس هو الأصل إذا يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت الموت من قبل ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد لقد كنتم تمن الموت فقد رأيتموه أنتم تنظرون فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل نعم ولهذا قال فقد رأيتموه أي الموت نعم رأيتموه أي الموت رأوا من السشد في غزوة أحد رأوه بآيونه وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا أسبابه وهو القتال لأنه لأن من لم يقتل لم يرى الموت ولكن هذا تفسير فيه نظر لأن رؤية الموت يراه الإنسان في نفسه وفي غيره فقد رأيتمه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون حيث إن صورته صورة الماضي ولكنه صيغة بالصيغة المضارع. أصبرشين في إشكال لأن تمنا ماضي. تمنى ماذا؟ هل نعطيه لقيادة الله ولا من تعجل شيئ قبل أوانيه؟ نعم. يلا. حذف كتاب. أين؟ ت ت تمناون الموت. أحسنت. أصها تتمنون الموت. طيب نريد من هداية الله أن نأتي الآن بمثال آخر في القرآن. كثيرًا إذا يجتمع القرآن شذب واحد أنا أريد واحد, واحد. مثال واحد في القرآن يشهد لهذا تذكروا. لعلكم تذكروا. صح يعني تتذكرون فأنذرت نارا نارًا أي تتلظى. طيب وهو كثير كما قلت في هذه الآية من من الفوائد أولا إقامة الحج على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه ومع ذلك حصل من اتخاذ لق لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تقوف فقد رأتموه يعني فها أنتم الآن رأتموه فما موقفكم وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه لأنه إذا تمناه ووقع ربما ينقص ولا أصبر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه وقد ذكروا أن السحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد فقال يوم من الأجيام كلاما معناه يا ربي إني صابر فكيف ما شئت فامتحني شبع ابن فقير نسكيد يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب فأصيب بعسر البوم صار لا يبون إلا بمشقة شديدة قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان مدارس اللي فيها الصبيان الصغار فيقول أدعوا لعمكم الكذاب أدعوا لعمكم الكذاب وذهب إلى الصبيان لأنهم أقبل الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها و... ولا ذنوب عليهم الكذاب أنه قال إني أصبر فكيف ما شئت من بتحني ولم يصبر وهكذا الإنسان ينبغي له أن يصد الله العافية لكن إذا ابتلي فليصبر ومن فائدة هذه الآية أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى وأدخل لمكانه مكان مكانا عاليا إذا وجده قد خادل في هذا المكان مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك فإذا أت به الأمور صار جبانا حلوا لا يتحمل فيذكره فيذكره أظن أحد الشعراء كان يقول في شعره الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم شجاعة وعلم كتابة كل شيء فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر فأراد أن ينهزب ويولي الدبع وإذا حوله ناس قد حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا مالك يا فلان وأنت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم فعتب على نفسه ورجع وأظن لم أكن نسيت أنه قتل نعم فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر النفس أنه قوي يصبر لكن يعجز فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر فهذا لا بأس به ولكن هل هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو ينضل المصلحة ينضل المصلحة قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخران ثم أغريته يقع في ضرع فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة ومن هذا هذه الآية جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم تضرون فيها أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه وكان ذلك مفتض البلاغة بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون توكيد وأنها لم تأتي بمعنى جديد أما على القول الراجح الذي رجحنا بأنها أتت بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية لكن نأخذها من آية أخرى مثل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أولالك فأولا ثم أولالك فأولا كثير من في القرآن فكذات للأهمية ثم قال الله تعالى وما محمد صلى الله عليه وسلم نهى نعم تلبية نعم هذه الواقع إنها سؤال يحتاج إلى تنبيه عليه هم كانوا يتمنون الموت ذكرنا في التفسير يتمنون إيش الشهادة الموت في سبيل الله وهو الموت المطلق لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة يجوز أن يتمنى الشهادة وهو كذلك فاللو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا وقد قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف يجاب المدينة بلد إسلامي ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه قتل ظلما وهو يصلي ورأم قتل لأنه عمر بن الخطاب قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله قتله مجوز مضاد للمسلمين حرب على المسلمين فقتل في سبيل الله في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها فاتمنى الموت جائز لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تمنى الشهادة، قال لي تمنيك الشهادة يستلزم أن أن الأعداء يغلبون المسلمين، فتأمنوا هذا هذا كلامه لحب ولا بعاطل ما دام المؤذن يؤذن، من قد خلاص من قبله الرسل، الآيات الأولى سبق الكلام عليها وعلى وئدها. وهنا قال وما محمد إلا رسول قد خلث من قبله الرسل محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء ما محمد إلا رسول قد خلث من قبله الرسل هذا هو محط الفائدة أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطعة لما بعده وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابك يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قتل كما قال تعالى ويقتل النبي بغير الحق فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم الجواب لا لم يتركوا الأديان وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد صاح الشيطان يقول إن محمدًا قد قتل فلما قال هذا فت ذلك في أعضاء الصحابة رضي الله عنه أولًا لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس وثانياً لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائده وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته فلما شاع الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين فأصابهم غم بغم وصار عند بعضهم بعض الشيء ولكن الله عز وجل وبخه فقال وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبغوا وماتوا أو قتلوا هل قوم هل ارتد أقوامهم بعدهم لا ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع وهنا ق... أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم الهمزة هنا لاستفهام التوبيخ يعني أفتنقلبون على عقابكم إن مات أو قتل هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم بل ما دام الشريعته باقية فاتباعه باقي ولا جليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله أفئن مات فيها همزة الاستفهام ومن بعدها فاء العطف وقد مر علينا أن مثال التركيب عندنا مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث نعم أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث ما في شيء نعم يجوز إعرابها على وجه إعرابها على وجهين الوجه الأول أن هي الحمزه الآن قبل الفاء أفاء مات. تكون بعد الفاء. ما هو أن تكون الحمزه الاستفهام في مكانها. والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها. حمد. حرف العطف الذي بعدها يكون هذا إذا جعل الهمزة على ما هي عليه في مكانها وحرف العطف بعدها لا لا نعم إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم لم تغير فحرف العطف الذي بعدها يكون عاطفا على شيء محذوف شيء محتوى آه. وما وما تقيل هذا الشيء محذوف بما يناسب يعني المقام بما يناسب المقام طيب هذا الوجه الوجه الثاني الوجه الثاني ان نرجع على ما هي عليه ونقول ان نجعل الهمزه في مكانها يعني الاعراب نقول الهمزه تقدمت الصدعه لكن هل هذا مكانها الأصلي أو لا على هذا الوجه الثاني أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة وبناء على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقرير يكون العاطف عاطفاً على ما سبق يعني على الشيء المذكور السابق طيب قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم هذه الجملة الشرطية إن مات في الشرط وانقلبتم على عقابكم جواب الشرط، ولكن محل التوبيخ هو هو جواب الشرط حقيقة، لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي أتنقلبون على عقابكم إن مات أو قتل لا لقبكم، وقول إن مات أي بغير فعل لا. بشر أو قتل بفعل البشر. وقولهم قلبتم على عقابكم أي رجعتم على الوراء والعقاب جمع عقب وهو العرقوب والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبا على وجهه وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة يمشي على غير الهيئة المعتادة على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على قفاء ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم وقولوا من ينقلب على عاقبيه فليذل الله شيئا هنا قال من ينقلب فعدل من الجملة إلى العموم دون أن نقول وإن انقربتم على عقابكم فلن تذل الله شيئا من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا فقوله من ينقلب هذه من شرطية تعم كل من قليما على عقبيه والفعل هنا بعدها مجزوم عن الشرط أما جواب الشرط فهو الأخ فلن يضلل الله المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما وهنا منصوب <تصفيق> فلن يضر والمعروف أن جواب الشرط يقع مجلوما لن أداة نصف <تصفيق> <تصفيق> صفة الفعل المضارة من تقدير الجملة, الجملة. أي نعم. نقول لأنه لما دخل الهلال صار جواب الشرط جملة ولماذا اقترنت بالفا سامي هذا سامي ولا أخو أنت اسمك؟ يلا محمد لماذا انقلبت لماذا قرنت بالف؟ فليجذر الله. ها؟ لا. بندق. لأن صدر. لأن جواب الشرط صدر بلن. طيب. يقع البيت اللي الضابط في هذا؟ اسمية طلبيه وبجامد وبما؟ وبجامد وبما وقد. وبلاً وبالتنفيذ طيب فلن يضر الله شيئا شيئاً نكر في ساق النفي فتعم يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتدى عن الإيمان لن يضر الله لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصي. ولهذا قال من ينقلب على عقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا وإنما يضر في الحقيقة نفسه وسيجز الله الشاكرين السين للتنفيس وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال إلى أي كونه للاستقبال وسوف مثلها إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية وسيجزي الله الشاكرين أي سيكافئهم والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح فالاعتراه بالقلب أن النعم من الله شكر والثناء على الله بها باللسان شكر والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر فشكر العلم مثلا العمل به ونشره شكر المال صرفه في طاعة الله شكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله وهنم مجرم واعلم أن بين الشكر والحمد عموماً وخصوصاً وجهياً أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر وباعتباري أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد يقول الشاعر أفدتكم النعماء من مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وبهذا التقليل نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف بل هما متباينا يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكراً وحمدا، شكراً وحمدا. ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب الشكر وإذا, حمد وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد قال وسيجزي الله الشاكرين بماذا يجزيهم؟ بين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأخل يعلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا الجزاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسنة إلى, سبع إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ثم قال نأخذ الفوائد في هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل لقوله وما محمد إلى رسول قفل من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد لقوله إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع لقوله قد خلت من قبل الرسل فإن من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له ومن موارد هذه الآية إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. تقوله قد خلت من قبله الرسل وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل. بل قال الرسل. وإذا كان الرسل كلهم قد خلو من قبله لازم من ذلك أن يكون هو آخرهم. ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله لقولها أفعمات أو قُتل فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسب أن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتاً مع أنه أفضل من الشهداء والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم وأما الشهداء فقد تأكل الأرض وأجسادهم فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم برزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله أفئم مات أو قتل ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أليس كذلك فإنه ما قتل بسيف ولا برمح مات على فراشا ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطاع الأبهر مني الأبهر عرق عرق في الإبهام إذا انقطع ما تنسى فهذا يدل على أن أكله أكله الشات المسمومة في خيبر كان له آثر في موته ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه ولكن, ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر وهذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ما زال أثرها في لهواته شاف في لهواته في لهات أثر السم والسم كان شديدا ولهذا مات بعض الصحابة الذين واحد من الصحابة الذين أكلوا ماهماس لكن رسول عليه الصلاة والسلام لم يه لم يبلع اللحم الذي أكل من فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الارتداد أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقد ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقد انقلابتُ ما لا وهو كذلك لأن, ال لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان منور يمشي على سلطة مستقيم <تصفيق> ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعي ورجوع إلى الوراء فإننا نقول لكم نقول لهم أنتم الرجعيون أنتم الذين انقلبتم على عقابكم أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدم لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة سارعوا إلى مغفرة استبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة والعيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين المهم أن هذه الآية فيها, فيها رد على من إيش؟ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية فنقول لهم إن التمسك بالإسلام هو التقدم والتخلف عن الإسلام هو الرجعية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل غني عن طاعة الطاعين لقوله ومن ينقلب على, عقبي على عقبيه فلن يضر الله شيء ومن فائد من فوائد الآية انتفاء الضرر عن الله وأنه لن يضره شيء ولكن إذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر وفي الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر فأثبت الأذية لله فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر لا يلزم من الأذية الضرر فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر، وأضرب لك مثلا لو أن شخصاً جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا ألست تتأذى برائحته بل ولكن هل تتضرر ما لا تتضرر إذا رأيت شيئا مفروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه لأن الثواب من العظيم عظيم ولهذا كانت الحسنة بعشة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا وإذا جاء مفسرا في موضع آخر لقوله وساجد الله الشاكرين فإن هذا الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء ولكنه قد بين في نصوص أخرى والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر وهذا من تمام الشريعة لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث بين وتقارن بين الأدلة تقارن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر وحتى تكون ملماً في كل وقت بجميع النصوص ومن فائد الآيات الكريمة أن الخلق لو لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك لقوله فلن الله شيئاً وهذا عام يشمل أي ضر كريم كان سواء كان من فرد أو من جماعة دنيويا نعم. يقولون علينا أن أحياء البرزخ يشتري فيها كل جميع الأمور سواء كان الشهيد أو غير الشهيد لا لا أبدا اللي غير الشهيد ما ما ما هذه الحياة لا, لا ما هذه الحياة لأنه في, في, في البرزخ غاية موارد إنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملكين فقط لكن أولئك أحياء دائما حتى وبعد نعم. نعم نعم <تصفيق> نعم من المسيح والماريا إلا رسول القتله من قبل الرسل وأمها صديقة صديق. طيب هذا صحيح هذا يدل على العموم ولهذا ليس بين محمد وعيسى أحد من الرسل فإذا جاءت الآية الأولى عامة في في عيسى تكون هذه الآية مخصصة لها، يعني قد خالد من قبل الرسل إلا محمد. شيرك نعم. إيه نعم. نعم. على وسلم الناس. نعم على على رأي على رأي الزهري. لا ما يتعلم يعني سيد الشهداء من التابعين الذين تبعوا الرسل أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل يعني من الأمم أما الرسول فينفرد مباضح نعم إيش نعم نعم إيش؟ نعم. هنا. طيب إذا قطع إذا قطع يده يجب أن تحسن. ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى. من حين ما يموت يغمس طرف اليد في هذا الزيت. من حين ما يده تغمس في هذا الزيت. من أجل أن يقف الدم. لو تركه لنزف ومات. لو, مثلاً سكر لا لو سكر ما يمر. سكر ما يموت أو سكر ما يموت نعم شاكر صحيح ما فيها شيء نعم أنت من تقول هل أجدون يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بس أفضل إيش حسب الحال. أقول حسب الحال الحديث إن الله لا يرضى عنك يأكل أكلة فيحمده عليه، ويقول هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت شكرا. الله أكبر الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي, وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا بَعُفُوا وَمَا اِسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنُّ قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ما كان لنفس أن تموت أي يمتنع راية الامتناع. لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله مهما حاول الناس أن يميت أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا وإما قدرا فهذه الآية ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقوله لنفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله وقول أن تموت الموت هو مفارقة الحياة مفارقة الحياة ويحصل هذا انفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصال ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما فإذا كان إنسان يقضى فالاتصال تام وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عوداً ليس على الوجه الذي عليه في الدنيا لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا فالإنسان في, في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم ولكن لاست هذه الحياة كحياة الدنيا لأنها لو كانت حياة الدنيا لهلك فورا إذا أنه مغموت بالتراب الذي فوقه وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار وقولها أن تموت إلا بإذن الله إذن هنا يراد بها الإذن الكوني لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرع فالإذن الشرع ما قضى به شرعاً وآذن فيه شرعا وهو تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع فمثلا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله الإذن هنا شرع وليس بكوني لأن الله قد أذن به كوني لكنه لم يأذن به شرعا وكذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون هنا الإذن شرع أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا وقوله إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره كتابا مؤجلا كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله أي أن الحمد لله أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا حد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعات الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية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 مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في